ضَايًا بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلِ التي تَبْغِي حَتَّى تَنَاهَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ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 117. عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 118. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 119. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من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 وَإِن تُطِعْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَرْتَدُّكُمْ مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ فَضْلٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أولا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 وتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون